بسم الله الرحمن الرحيم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ بِنَصْرِ اللَّهِ يَأْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَأَدَى اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَلِمُ الْآخِرَةِ هُمْ غافلون أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجر مسمى وإنك ربي من الناس لقاء ربهم لكافرون أو لم يسيروا في الأرض فيظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَجَرَّعُونَ فَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْضَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ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 وَمِنْ آيَاتِهِ أَن خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنشُرُونَ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 هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تقافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهوانهم غير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضدعوا ربهم مريبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون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 أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدث إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون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 وَالْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِ النَّاسِ لِيُذِيقُهُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعْمِلُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ بَعْوُ جُرُو كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ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 ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قوبهم فجاءوهم بالبينات فانتقمناه فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حق علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحبا فيبصطه في السماء كيف يشاء فيبصطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفن فترى الودق يخرج من خلاله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 تصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون